وَأَنَّ الْقِعْصَكَ عصاك فلما تَهْتَزُكَ تهتز كأنها جَانٌّ تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم جَانٌّ وَلَا موسى وَلَمْ ولا تخف مُسَاقِبٌ وَلَا تَخْفَ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ